وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالجهم وصب غلل الآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها كيف نحمد ولقد ارسلنا محمدا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملغ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل من ذلك ما سنعم بها ذا في آباء الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى قيم قال رب صرني بما كذبوا فأوحينا ألف الكبئعيننا ووحينا فإذا جاء أمنا وفرت النور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاوبني في الذين ظلموا إنهم غرقو